وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون فلا يقفى عليكم أن أعداءنا يتربطون من الزوائر وينقرون ويكيدون لهذا الدين ليلة نهار حتى لو كلفهم ذلك أموالا ضخمة ضائلة قال سبحانه إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فتينفقوا لها ثم تكون عليهم حصرة ثم يغذبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون من أكتب الأسلحة التي يستعملها أعداء الله سلاح المرأة المتبرجة مصطاق ذلك ما رواه البطاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فترة هي أضر على الرجال من النساء وقال عليه الصلاة والسلام إن الدنيا قوة قضرة وإن الله مستخدفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فكرة كانت في بني إسرائيل كانت في النساء أيها المسلمون إن من أعظم نعم الله تعالى على عباد الله أن جعل في قلوبهم الحياة وأنزل عليهم نباسا يسترهم ويحفظ لهم كرامتهم وعفتهم وحياءهم قال سبحانه يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يوارى سواتكم ايشتمل عوراتكم يوارى سواتكم ويعاش ولباس التقوى ذلك خير ذلك من ايات الله لعلهم يتذكرون فبين الله فبين الله تعالى لذريه ادم ما يسترون به عوراتهم وأمرهم في التسكر قال الإمام الخط به وأحمه الله تعالى ولا خلاف بين الهلمات في أجود تسر العوة على أعين الناس قال سبحانه وتعالى مخاطف النبيه الكريم صلى الله عليه وسلم يا إذنه النبي قل أزوارك وبناتك ونساء المؤمنين يُذِنُون عَلَيْهِمْ من جَرَادِهمْ غَالِبًا أَن لَا يُرْسَلَ فَلَا يُؤْذَيَنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَقَالَ سُبْحَانَهُ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ لَا يَرْقُبُوا مِنَ الْأَرْضِ عَلَيْهِمْ وَيَحْسَبُوا أَنَّهُمْ مَكُونُوا ذَلِكَ إِنْ كَانُوا إِنَّ اللَّهَ قَدِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ ويحفظن فروجهن ولا يبذيب زينتهن إلا ما ظهر منها وليطربن بخورهن على يوبهن وليطربن بخورهن على يوبهن أي على صدورهن وحذر اللبي الكريم صلى الله عليه وسلم المرأة المسلمة من كشف بعض عورتها وحذرها من مخالفة أمن ربها وتوعدها بوعيد شديد ليس بعده وعيد فقد رو الإيمان مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلفان من أهل النار لم أرهما رجال عليهم صياط كأذنان بطر يضربون بها الناس ونساء كافيات عاليات منيلات مائلات رؤوسهنك أسلمة البخت المائلة رؤوسهنك ظهور الجمال لا يدخلنا الجنة ولا يجب مريحها وإن مريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا وزاد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فأوجب اللعنة للمتنهجة فقال روى الإمام أحمد وصحح ربو ختان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال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 لعنة الله على المتبرجات ولا تلعنها بعينها وإنما اجعل اللعنة عاما لعنة الله على المتبرجات فما أصبر المتبرجات على النار وما أصبرهم على لعنة العزيز الجبار أيها الأنمون أخبر النبي مصطفى صلى الله عليه وسلم أن التبرج من خطار أهل النفاق فقد جاءت السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خير نسائكم الودود الولود الودود التي تحب زوجها وتطيعهم في طاعة الله جل وعلا الولود كثيرة الولادة المواسية إذا اتقين الله وشر نسائكم المتبرجات المتخينات وهن المنافقات لا يدهن الجنة منهم إلا مثل الغواب الأعصم أي قليل من يدهن الجنة من المتبرجات إلا مثل الغواب الأعصم وهذا النوع من الغربان قليل مولوده أيها المصلمون إن مسؤولية الآباء عند الله عز وجل عظيمة ولي أمانة مسأل عنها يوم القيامة روض الحسن أن أمة لهم رضي الله عنها لما توفي, لما توفي ابنها وكان صغيرا فقالت لزوجها أبي طلحة فإن الله قد أعارك ابنا قد أعارك ابنا ومتعك به هاشاء ثم قضضه إليه فاصبر واحتسب فالرب مستأمن على عقيدة أولاده ذكورا وإناثا قبل أي شيء آخر وقد نمر الله تعالى عباده المؤمنين عن تضييع الأمانة فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا الله والرسول وتقولوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم المتنة وأن الله عنده أجر عظيم وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا وامنذكم وامركم يوما وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلهم شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يامرون لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يامرون وانما تكون هذه المقايسه في التربيه على الاخلاق الفاضله والعقائد الصحيحه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 أيها المسلمون اعلموا علما يقين أننا مسؤولون عن أبنائنا وذناتنا يوم القيامة فلنعد للسؤال جوابا ولا بث أن يكون الجواب صوابا قال سبحانه فلا ربك لنسأل لهم أجمعين عما كانوا يعملون ورب خالي ومسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته فالرجل راعي في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت دوجها ومسؤولة عن رعيتها وليس المقصود بالأمانة والمسؤولية توفير الطعام فحد ليس المقصود توفير الطعام والشراب فحد فهذا وإن كان مقلوبا فإن الأوجب منه في الصربية الإسلامية المحمدية رأى إمام أبو داود بسنده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كفا بالمرء إثما أن يضيع من يقود أن يكفين إثما ووزرا أن يضيع عائلته فهذا التهديد وإن كان منصفا على من ضيع أبناءه من حيث قوت الأبدان فحيث يؤمنهم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 من أضاع صربية أبنائه فاللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى ومن على آثاره سار واقتفى وبعد أيها المسلمون إن ماذا التبرج الفاكش الذي ذاع وشاع لا يقارنه أي تبرج وطار اسمعوا ما قاله قتالة رحمه الله تعالى في قوله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى قال قتالة كانت المرأة تقرد بين يدي الرجال تمشي فذلك تبرج الجاهلية وقال أيضا كانت النساء إذا أخرجنا لهم مشية وتكسر وتغنج تمشي مشية ليست طبيعية فنهاها الله عز وجل عن ذلك وأسمى هذا تبرج جاهية الأولى وقال مفاتن رحمه الله تعالى التبرج أنها كانت تلقي الخمار على رأتها ولا تشده جهيدا فكانت واحدة منهم فضعوا الخمار على رأتها ولكنها لا تشده جهيدا بحيث لا يستر جميع رأتها فقال كانت تركي الخمارة على رأسها ولا تشده فلا يواري قلائدها أي أن قلائدها ظاهرة وأقراضها وعنقها ويبدو ذلك كله وذلك التبرج ثم عنها المنساء المؤمنين في التبرج فإذا كان كشف شيء من شعر المرأة وشيء من عنوطها وشيء من ساقها قد أسماه الله عز وجل تبرج الجاهلية الأولى فكيف لو جاء الواحد منهم فرأى ما آل إليه بناك المسلمين ونساءهم فاللهما إنا نسألك العفو والعافية أيها المسلمون إن أهلا الجاهلية الأولى كانوا كفار المشركين لا شك في ذلك ولا غير كانوا يعتقدون في المرأة أنها وزمة عار وأنها دليل هلاك وغوار فكان الواحد منهم يقتل في نجمه خشية التجلب له العارق قال سبحانه وإذا بشر أحده بالألثى ظل وجمهه مسودا وهو فظيم وهو تأكد حزين يتوارى أن يختفي يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أن يمسكه على هون في التراب ألا تاء ما يحكمون فلا نقول للآباء اقتلوا بناتكم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 وليكن هذا أيها المسلمون عند الصغر حتى يتعود البنات على الحشبة والحياة قال بعض الشعار قديمة إن الغصون إذا عزلتها اعتذلت ولا تلين إذا كانت من الخشبين إن الغصون إذا عزلتها اعتذلت ولا تلين إذا كانت من الخشبين وقال آخر وينشأ ناشئ الفديان منها على ما كان عوده عن أبه اسمعوا أيها المسلمون ما قاله العلامة سرقي مع حمه الله تعالى لما كان يتكله عن مسؤولية الآباء وعن الأسباب التي جعلت الأولاد والبناد يضيرون كل ضياع قال وكم ممن أشقى ولده وفلزة كبده في الدنيا والآخرة بإهماله وترس كديره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 وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت عامته من قبل الآباء فترى الكثير منها يشتري ببناته ملابس الفاتنة ملابس الفساد والإفساد ويجلب المقعرات الهوائية الشيطانة وهو سرح تقول ألا فاعلموا أيها الآباء أن الحساب أكيد وأن عذاب الله ورعيده شديد شديد فَوَيْلٌ لِمَنْ أَضَاعَ أَبْنَاءَهُ وَبَنَاتِهِ وَهُوَ مَصْرُورٌ وَوَيْلٌ لِمَنْ أَعَانَ بَنَاتِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى التَّبَرُّجِ وَالْسُفُورِ روى الإمام سخار ومسلم في صحيحيهما عن معقل ابن نسال رضي الله عنه قال سمحت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من افترعاه الله رعيا يموت يوم يموت وهو راش لهم إِلَّا حَرَّمَ الله عَلِيَّ رَائِحَةَ الجَنَّةِ من اصْتَرْعَاهُ الله رَعِيَّةِ من أبناء وبنات وزوجة وغير ذلك يموت يوم يموت وهو غاش لهم إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلِيَّ رَائِحَةَ الجَنَّةِ أيها التجار أترضون أن تكونوا سبباً في قتل الأخناق والحشمة أترضون أن تكونوا سبباً في إعانة أعداء الله جل وعلا على فساد بناتنا بنات المسلمين تذكروا قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إن التجار يُحشرون يوم القيامة تجارا إلا من ضر واتقى وصدق إن التجار يُحشرون يوم القيامة تجارا إلا من ضر واتقى وصدق وتذكروا كذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن روح الخدس إن جبرين إن روح الخدس قد نفذ في روحي في نفسي أن لن تموث نفس حتى تستوفي لسقها فاتقوا الله وأجليه في الطلب فاتقوا الله وأجليه في الطلب واعلموا أن ما عند الله لا من بمعصية الله وتبكروا قوله تعالى إن الذين يحبون أن تجيع الزاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون وتذكروا قوله تعالى وتعاونوا على الذر والسقوى ولا تعاونوا على الإذ والعنوان واستقوا الله إن الله شديد العقاب فكل من تبرجت من بلاد المسلمين بسبب تاجر من التجار فاعلم أيه التاجر أنك تبوء بإذنك وإذنها سبحان ولا يحن أ الطالهم وأقاللَ معقالالهم ولا أسأل ل القيامة ع كان يترون وقاللَ سبحة إن الذيين ف المؤمنين والمؤننات ثم لم يتهبه فهم عذابته ولمم عذاب الحؤهم عذاب الحريفة فترك أيها السجر فترت هذه النبيعاات كلها ييعذك الله غيرا قال صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لله عرضه الله خيرتهم وإن المعايش والأرزاق كثيرة كثيرة قال سبحانه ولقد متلناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش أي أرزاقا كثيرة وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون فاللهم جذبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم جنبنا فتنا ما ظهر منها وما بطن اللهم جنبنا ما ظهر منها وما بطن. اللهم اصلح لنا بناتنا واخواننا اللهم اصلح لنا بناتنا واخواننا اللهم من التبرز والصفور اللهم من التبرز والصفور سبحان الله اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك